وهو الحظ من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن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 وغم فشد الوثاق فاما فاما بعد وامما فيدا ما فداء أن حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لا تصر منهم ولكن ولكن يبل بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دم مَرَ الله عليهم وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ الله يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ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 قريتك التي التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا, واتبعوا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 نادي وسق وسق ما أنحمى فقطع أمعهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عيون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 فقد جاء أشرافها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْغُفْرَ لِذَنْبِ بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة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 معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فهل عسائتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين عماهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى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 والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخف الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشأ لأرى فلعرفتهم بسمهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حس. لا نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو, ونبلو أخباركم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أَيُّهَا يا آمَنُوا الذين أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا.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 وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يَسْأَلْكُمْ أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أغوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله